بسم الله الرحمن الرحيم من تمام ديننا ومن أسس عقيدتنا أن نسلم قلوبنا وألسنتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأصحاب النبي هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين إن الله نظر في قلوب الخلق فاختار خيرها قلبا وكان محمدا صلى الله عليه وسلم ونظر في الأصحاب فاختار أصحاب نبينا خير أصحاب لنبي على وجه الأرض محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبدعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأهم فآزرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب السرع ليبيض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما علامة الإيمان حب الصحابة صلى بهم المغرب يوما فخرج فلما خرج رجع فوجدهم جالسين عند العشاء قال ما زلتم من المغرب جالسين في المسجد قالوا نعم صلينا فريضة وننتظر الأخرى فإذا به يقول النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحاب ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون الخير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أخياني إن كان أصحاب موسى عليه السلام لما جاءت أول معركة وأمرهم بالقتال فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون فإن أصحاب نبينا قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون إن كان إبراهيم الخليل عليه السلام خرج مهاجرا من العراق إلى الأرض المباركة لم يخرج معه إلا لوط ابن أخيه وزوجته فإن أصحاب نبينا كانوا يتسابقون للهجرة تركوا أموالهم تركوا بلادهم تركوا أهليهم بل لم تؤمن زوجته زوجته تركها ومن لم يتبعه أبناؤه تركهم ومن لم يؤمن زوجها تركته لله جل وعلا إن كان أصحاب الأنبياء تخلفوا عن القتال والتضحية فإن أصحاب نبينا جماؤهم تشهد لهم رقابهم تكتب لهم ضحوا بكل ما يملكون ها هو عيسى ابن مريم عليه السلام يستأذن أصحابه من منكم بعد أن تجمع عليه اليهود يريدون قتلا من منكم يخرج إليهم يلقى عليه شبهي يلقى عليه شبهي هو رفيق في الجنة فلم يخرج أحد منهم إلا أصغرهم أما أصحاب نبينا في أحد فإنهم كانوا يتسابقون للموت دون رسول الله قال من يقاتلهم وله الجنة فخرج أحد عشر أنصاري كانوا معه بينهم طلحة يتسابقون إلى الموت كلما خرج أحدهم قتل ولم يبق إلا طلحة بكل مرة يقول أنا يا رسول الله والنبي يقول لطلحة اجلس يا طلحة دع غيرك يذهب يتقاتلون حتى قتلوا جميعا ولم يبق إلا طلحة خرج يقاتل المشركين لوحده قبل أن يصل الصحابة إلى رسول الله فإذا بيده وأصابعه تقطع فقال حس أي كلمة ألم قال النبي لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون وإذا النبي يقول للصحابة من يعرف عن حمضلة قالوا وما شأن حمضلة لقد قتل في سبيل الله قال رأيته بين السماء والأرض تغسله الملائكة فإذا بزوجته تشهد أنها كانت ليلة عرسه وإذا به يسمع مناد الجهاد وهو نائم مع زوجته لم يستطع حتى الاتسال حمل السيف والسلاح وأخذ يركض يدخل المعركة وإذا به يقتلوا في سبيل الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبليلا بلال يجر على الرمضاء ولا يقول إلا أحد أحد خباب يوضع ظهره على الجمر حتى يذوب وعمره ثمانية عشرة سنة أما آل ياسر وما أدراك ما آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فالعائلة, فالعائلة كلها, كلها تعذب في سبيل الله, الله والذين أما أبو بكر فهو بماله يشتري الضعفاء يشتري المساكين أول الرجال إيمانا وأكثر الناس صحبة وخير هذه الأمة بعد رسول الله لم يختر الله لنبيه رجلا أمينا في الهجرة إلا أبا بكر ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر لم ينفع النبي مال كما نفعه مال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يشتري الفقراء يشتري العبيد يشتري المعذبين ويعتقه الله جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤثي ماله يتزكى وما لأحد العنف من نعمة تجزى إلا بتقاؤ وجه ربه للأعلى ولسوف يرضى سوف يرضيك الله يا أبو بكر أبو بكر بكى لأنه سيخرج مع النبي في الغار للهجرة إلى المدينة ولهذا سماه الله صاحب ما سمى الله للنبي صاحبا إلا أبا بكر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه, الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يأتيه المشركون بعد الإسراء والمعراج سمعوا كلمة قالوا الآن نرجع الناس عن دينهم الآن فرصتنا الآن نشكك الناس بإيمانهم قالوا أين أبو بكر الصاحب الأول الرفيق الأعظم فإذا بهم ينادونه يا أبا بكر سمعت ما الخبر قال ما الخبر قال إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في نفس الساعة تضرب إليها أكباد الإبن بشهر شهر سفر وشهر عودة وهو يزعم أنه ذهب ورجع في نفس الساعة فإذا بأبي بكر مباشرة قال إن كان قد قال فقد صدق أنا ما أتردد في حرف يقوله أصدقه بخبر السماء يأتيه وهو بين أظهرنا أفلأ أصدقه بهذا والذي جاء بالصدق الرسول عليه الصلاة والسلام والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر أولئك هم المتقون يأتي أبو بكر فيرى المشركين قد تجمعوا على رسول الله فيدفعهم عنه ويضربهم وإذا به يقول تقتلون رجلا وهو يبكي أي يقول ربي الله إن كان مؤمن آل سرعون الذي قال هذه الكلمات قد كتم إيمانه فإن أبا بكر لم يكتم إيمانه فهو خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فإذا بهم يتجمعون عليه ويضربونه حتى أدموه وظن بني تميم قوم أبي بكر أنه قتل فحملوه إلى بيته فأفاق آخر الليل فإذا بأمه لم تكن أسلمت عند رأسه قالت يا أبا بكر إنك حي كل شيء اشرب شيئا قال والله لا لأذوق شيئا لا أكل ولا أشرب حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه عند الهجرة بماله كله يسأله يا أبا بكر يا أبا بكر أتركت شيئا لأهلك ما تركت لأهلك يا أبا بكر قال تركت لهم الله تركت لهم الله ورسوله اعلم يا عبد الله أن خير الناس بعد الأنبياء والرسل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أسأل الله أن يجمعنا بالنبي وأصحابه في علٍّ إن ولي ذلك والقادر عليه أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فدال على الخير كفاعل قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.ذكر.net